وَلا قَد زًَاَّ السَّم أَدُّنياَا بِمَصَابِي حَوَجَ عَنهجهُمَ للِشَّقُ وَعتَدَنا لَهُم عَذاابَ السَّعيين وَلَِّذينَ كَثَروبِ رَبِّهِ مذاابُ جَهن النَّما وَبِسَمَصين إذ يَسْمَعُونَ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفْنُ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَ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 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 اُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دون الرحمانين الكافرون الا هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه بل لجوا في عتم ونصف اف من يمشي مكبا على وجهه اهدا شيئا ويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والبصر والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون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 عليه وعلى توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما